بوك تو كيلنس ون تسعة وتسعون تسعة وتسعون بيرتقش أشت حالة الإضافة حالة الإضافة أبراتنم مچكاية <حالة الإضافة> قطة صديقتي قطة صديقتي قبراتوم كلب صديقي كلب صديقي ياتيكاي ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي اذ هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. Az هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. Az akol هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. Az ing gombja leesett. Zár a köműbia kad Zár a a garázs kulcsa elveszett. a köműbia leáshet. Zár a köműbia a köműbia elromlott. a كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل كيك آلأي زلي من هم والدا البنت من هم والدا البنت خوجان يوتوك إل أ زلي كيف أصل إلى منزل والديها كيف أصل إلى منزل والديها؟ أهذا أصدأ في جن ال؟ المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. هل هي في سويسرا؟ مسمو عاصمة سويسرا. ما اسم عاصمة سويسرا؟ مي أكينف تيمة. ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ أتفيك عصمتيدك جراكيد؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Mikor van a gyerekeknek tanítási szünetük? Metete kúna atlató mederisz ilatfell? Metete kúna atlat medérisz el atfal. Mikor van rendelési ideje az orvosnak? Mehia okatu amel a bib. Mehia Mikor van? Nyitva tartási ideje a múzeumnak? Mete Jeftahl Muthaf. Mete Muthaf.